بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه رسول الله وعلى آله صحيح وعلى بعد المراد رحمه الله تعالى إلى هذا هو الحرف الخانس من حروف المعاني الثلاثية وآل حرف القرن يريد لمعاني ثمانية الأول انتهاء الغاية في الزمان والمكان وغيرهما وهو أصل معانيها وفي دخول ما بعدها في حكم ما قبلها أقوال أقوال قال ثالثه ان كان ثالثه لماذا ما ذكر اولها ثانيه اغفلها لشهرتهما قال اولهما احاشيه واحد قال اولها دخوله في الحكم ثانيه عدم دخوله فيه وقد اغفلهم المؤلف شهرتهما قال ثالثه ان كان من جنس الاول دخل والا فلا وهذا الخلاف عند عدم القرينه والصحيح انه لا يدخلها قال اكثر المحققين لان الاكثر مع القرينه لا يدخل فيحمل عند عدمها على أكثر وايضا فان الشيء لينتهي ما بقي منه شيء إلا أن يتقوز فيقع القريب الانتهاء انتهاء فيقع القريب, القريب, القريب الإنتهاء انتهاء ولا يحمل على المقاس بأمكانة الحقيقة فهو إذن غير الداخل والأولى عدم قربت قال ثانيا تكون بمعنى معك قولي تعالى ابن الأنصار الله اي مع الله قال الفراق المسرون اي مع الله وهوكه الحسن وهنا شرط قال وإنما تجعل لإلاك معا إذا, ضه إذا ضهمت شيئا إلى شيء هذه ما هي هذا شرط هذا شرط في هذا المعنى قالك قول العراء الذود إلى الذود الذود إبل يعني انضمام من شيء مع شيء قال فإن لم يكن ضما لم تكن إلاء كمع فلا يقال مع فلان مال كثير إلى فلان مال كثير انتهى وكون إلا بمعنى مع حكاه ابن عصور أهل أهل الكوفيين <تصفيق> ألا أكون إلا بمعنى ما حكى ابن أصر عن الكوفيين وحكاه ابن هشام عنهم وعن كثير من البصريين وتأول وتأول ابن هشام عنهم وعن كثير من البصريين وتأول بعضهم أرد من ذلك على ثمين العام ويبقى الى على أصلها والمعنى في تعالى من أنصار الله أي من نظر أنصرته إلى أنصار الله وإلى في هذا أبلغ من لانها لأنك لو قلت من ينصرني مع فلان لم يكن على أن فلان أحدها نصرك ولا أودها بخلافه إلا فإن نصرتها ما دخلت عليه محققه وقع مكزون بها إذن المعنى على التضمين من يضيف نصرته إلى نصرتي فلان قال الثالثة من معاني هي لأتبيين قال ابن مالك وهي هي المتعلقة في تعجبنا وتفضيل هي المتعلقة في تعجب وتفضيل يعني هي التي تعلق بأفعل في التعجب أو حال التفضيل قال هي المتعلقة بتعقبنا وتفضيل بحبنا أو ضغط تعلق بحبنا أو ضغط مبينا لفاعليّة مصحوب مصحوبها بينث مبينة لفاع لفاعليّة مصحوبها يعني صاحبها <تصفيق> قوله تعالى رب السجناء حب إليّ ما أنت تبين؟ إنها متعلقة بأحمد. قال الرابع ما الرابع ما فقت اللام مثل مثله المالك في قوله هي الأمر إليك. أنا لأن اللام في هذا هي الأصل وبقوله تعالى ويهدي من شاء الله صراط المستقيم يعني يهديه للصراط وقال بعضهم إلى قوله تعالى الأمر إليك انتهى الغاية على اصلها والمعنى والأمر انتهى إليك الخامس ما فقد فيه ذكره القتبي ابن مالك من هو القتبي طلاب ابن القتبي صاحب مشكل القرآن خطيب أهل السنة ابن قطيبة خطيبة اهل السنة هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيميه خطيبة اهل السنة قال ابن مالك النبي النابغة فلا أترقني بالوعيد كأنني الناس طيب به القار وأقرب إلى الناس أي في الناس قال ابن مالك ويمكن أن يكون من هذا قوله تعالى ليقمعنكم إلى يوم القيامة ورد ابن الصور كون إله بمعنى فيه بأنها لو كان بمعنى مع لساغ يقال زيد إلى الكوفة أي في الكوفة فلما لم تقله العرب وجب أن يتأول ما اوهم ذلك وتأول البيت على أن قوله له مطري ضمن معنى غضن وأمل غيره على تقدير كأنني مضافا إلى الناس فهي لا تعلق بحذفة عليه الكلام وستدل على ذلك بقوله تعالى فأطلها لك إلى أن تزكى على المعنى أدعوك إلى أن تزكى قال السادس من في قول ابن تقول وقد عليت بالكور فقها أيسخى فلا يؤفلا يروى إلي ابن أحمر عمرو بن أحمر يصف ناقته والكور الراحل بيعلاه واستعار وأستقي للرتوب فلا يروى الي ابن احمره فلا يروى مني قال مني هذا قول الكوفيين والقتبيه تبعون من المالك الخرق على التضمين اي فلا يأتي إلي الرواء أي إلي الرواء قال السلام وقت عندك قال كبير الهدى أملا سبيل إلى الشبابي وذك وذكروه سبيل لا إلى الشبابي وذكروه أشائليا من الرحيق السلسي أشائليا مع أشائليا شا عندي أي عندي وأعلم أن أك... وأعلم أن أكثر البصريين لم يثبتوا لها غير معنى انتهاء الغاية وجميع هذه الشهار عندهم متول الثامن أن تكون سيدة وهذا لا يقول بالجمهور وإنما قال بالفراس تذل بقراءة من قراءة فقعل فإذا ثم من الناس تهوى إليهم تهوى إليهم فقعل فإذا ثم من الناس تهوى إليهم قال فتح الواو تهوى إليهم قال وخرجت هذه القراءة على تضمين تهوى معناها تميل وقال ابن مالك وأولى من الحكم بزيادتها أن يكون الأصل تهوي تهوي بكسر الواو، فجوع إلى موضع الكسر ففتح كما يقال في رضيا رضى في ناصيه ناصا ناصاه، وهي لغة طيبة اعترض بأن طير لا يفعل ذلك كل مواطن بل في مواطن مخصوصة ما التصريف الله أعلم. هذا حرف اليوم الله خيره I <coughs> don't